بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين إن شاء الله وحنك بلا بين آيات اللحدة سورة الزمر إلى آيات التضباط سورة غافر الله سبحانه وتعالى وما قدر الله ما آني حرمين موينين حق الله موينين حق قدري حرمذي سوينين سيداء مضنيد والارض اللهم جميعا عندما انقبلته قبضته قبشته اللي كترته يوم القيامة والسماوات السماوية كانوا مضوياتهم وحيكدوا بيهمينه اللي مدكتيسة يمينه ان نقرن معه سبحانه قاله وأن نزيانيه وتعالى وأن نكسر رأي عما يسكوا معه عم وفرقينه ونفقه الله أفوفي في السورة سورك فسائق وحاد من من في السماوات السمدى وحد شوق وعدا iyawama fil ardi ardada wahajoga illa illa ma sha Allah inta alla doonamoy thumma nafiqu wa la afu fihi surka ukhra mal kare faydahum wa ba'iro qiyam tan dag dadki odhan yanzuruna al-qiyamah wa hartooda eegayen inta qiyamaha ku saabsan ma diba laga wada cablay macnahooduna waa mustaqbal walad شيء يساب المستقبل المادة اللي رعبرا اللي تعاقب الغفر لعدي سال الله به كاس المادة اللي رعبرا كل المادة ما لعبرا وأنا مستقبل الله نجبن كده ك السماء ومستقبل يماد ومقهلا له إين نجو مستقبل إنه يجي الله وعليه صور كله أفو فيه نفخة نوا نفخة لبضة نفخة الساعق تيل الدمان يجوه نفخة الفزع إنزل زلة الساعة شيء عظيم وان ذا فخ تفزع وات ارقق حطاس كان واتيل ودا دمنيه وحل لوخ خلق السماء د جوجا وح خلق ارض د جوجا نفته كب الا ما شاء الله الا ما شاء الله ودا وحلو فسيلا شحدها الذي markaas waxaa la u jira il kulli saddexda kala nafta ka qaad markay saddexdi kala nafta laga qaado yaa acjrael adiguna istiiladhi markaasina nafsu ka baxay markay la masha Allah waxa saas way ka soo hadayaan saciqada hore way probba dusha ka iman markaase ruuxdii iyo jidhkiidba intay isoo tagaabanay sida u soo baxaan iyo qiyaamadi yahwaalkeed wa nafkha wala afu fi suuri suurka la afu fi wa nafkhatu as-sa'iq fa ku إلا ما شاء الله أنت الله دونه وهي وشهاداته مديح ثم نفخوا الله أفوفي فيه سورك أخرى مرة ثنا ونفخة البعث فإليه يقد قدك غبي قيام تاغن ينذرون إيغى قيامة حرتوده إيغى لو ولي سو دو سواد غاد ومرك غالود ليه وريا نتوسيه الأرض أرضه ونور بنور الرب هذا الرب جد نور كي سيلن نوره وإفتيه هو على الكتاب وكتاب كينه ولا دجنه ولا كين كتاب كأعماله كقرائن وجيه أو حاللا إيمان بالنبيين أنبية بحاللا إيمان يوشهد داي وحمر خاتعه بينهم تتكذب بالحق في عدل ألوه كله حكوم وهم يجعون الله يظلمون الله ظالمين ماي ووفيد ولله كل نفس نف كل قد ما عمل وحي شقيساتي شريه خير وهو أنا أعلم أبو أجي بما يفعلون وحي سوينا يعني وألا أمباحنا إن الله شيعوا ودم بجالس يدم بجال لا الأرض بنور ربه مركو الله سبحانه وتعالى دت كأو تجليه وتجليه قلدهم اعتذلده وحيليهن متشفوا الله لا أركم هاية مركو الله دت كأو تجليه قيامته nurka alle iy ila iftiini waxay markay iftiinto kutubti ba meesha al kitaab wal amaal ya meesha la soo dhig qof walba kitabkiisa ba meesha la soo dhigi waxaa iman anbiyadii iyo shahaadadii oo malaa'iktii aamaashu quraysay ay iman anbiyaadu noo kumar kaati kacee oo anbiyaadu waxaa la muhammad mooyay may umad aney muhammad oo umar khaati kici maad ku ogaateen ba la dhahay nabiga iyaga noo sheegay bay dhahay marka meeshaas uu ameel acib wayna nimeshaasi alaab urso no dadki waa la kala xukumaa idna la dulmi ma hay akayaa naf wal buhi shaqaynta shari'a khayr walu بنور الربه الربه بنور كيس مركي قال وش هو تجليه تذكر يفتي ما أرضه ضع دنيه على الكتاب وكتوبتي نوالدش الاجساد هو جنسيه كتبتي أعماله أرنب ماشل لكيني وجي أو حللا إما بالنبيين أم بيادي بالله لئمهم يوش هداي بينهم تذكر نحن ضوالة كلا بالحق بلوكلا حكومي سي عادل ألوكل وَمِن الله نَلا يَدُلُ مُنَلا ذُلْمِي مَهَايُو قَفْنَا دَنبِي وَنَلا هَيْن لَسَارِي مَايُو قَفْ خَيْرُ أُولَيْنَيْن لَغَا تَغْتَاغِي مَايُو وَفِيْد وَلُؤُ دَمَايْ سْتِرِي وَلُؤُ فِكُلُ نَفْسٍ نَفْ كُلِيكَايْن مَا عَمِلْدُ وَحِي شَقَايْسَاتَاي شَرِيخَ خَيْر وَهُوَ أَلَنَا أَعْلَمُهُ أُغِي بِما dambiga ma samaysay saha ka ma samaysay barku isum maleey inuu halaagsamay yaala di wala laga wada dhaafay isku وقال اللهم وحيك فدى نار تذك خلقك إلى علنا ألم يأتيكم بيان إدين إمن الرسول رسولا منكم إدين كإدين عليكم دش إن آيات ربيك ربيك إن آياته هو ينزلونكم يومكم مالنت الله كلن كيد هذا أتانا ويلا يبينه الملائكة ويلا يه ويليا بينهم قالوا حديث قلدي إلنارك أهيد بلا رسول وين آت مده وان بيني نيو ولكن حقدوا حاوج بكلمة العذاب عذاب حكم كتب على الخافرين بكواجبة عذاب حكم الله سبحانه وتعالى مر كدت كلا كلا حكومه إلنارك والله كحين إلى جهنم ويردن سيدي جل أروه كله ممنين وفت وفتن وفتي شرفاتي جوا يأله تجيان الله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 عذابا نواجيه وان ايان ظنن انه قال ما لينته وينو انو سي خير دغه ومالي والله كحين الذين كوي كفروا غالوباي الى جهنما لوك واكاينون افعاش لكن مستقبل وحيد وثيقا والله كحين الذين كوي كفروا غالوباي الى جهنما لوك حين زمران يوا والله حتى إذا جاءوها مر كي نارتي فتحوا على فور أبوابها الباب الذي بالفر وقال الله وحي كده خزنة النار تعيدك إلى ليني ألم ياتكم يانو إدين إما نفصول أو منكم إذن كم إذا أتقانا يطلون أغري عليكم دش آيات ربكم رب جن آياته ويندرونهكم إدين دجا لغا يومكم معنت هذا هذا أتنا قالوا حدي بلا ونتم الرسل وانلو ديغي ولكن حقدوا حواجباي كلمة العذاب عذابك كلمتي سي على الكافرين قالوا دي كواجب كو عذابك حكمك سي قيل وحال لدي ادخلوا غلا خزاندي با دي غلا ادخلوا غلا ابواب جهنم جهنم الباباده غلا خالدين فيها حالات كواريسان فبيس وحاح مثول المتكبرين كوي عباده الله ككبر مكان النغايدو حن وا ميل المخصوص بالذمي جهنم هو مقصود بيسير النعماء عربيا ذا مقصود وحلاه ذا ذي ذي بويو حاله ذي مارك الناتي لسعود دول طباي جلا يدك هو كوا ما الحووي ما شاء مارك قيلو وحاله ذي أبواب جهنم جهنم الباب خالدين حالات كوا ريح صار في هاد نحنا فبيسوا حاح مثول متكبرين كوا كبيرين بالذمي وي. وصيق الله كحين الذين كوهوا اتقوا ربهم رب وضعوا رب وضعوا رب الكبقي رب وضعوا إلى الجنة بالله كحين زمن حالا كوح كوحيين حتى إذا جاءواها مركز الجنة يمادين دي أو فتحوا اللفورة أبوابها البابداء وقال لهم أي كو خزنتهم خزنته سلام عليكم دبتم خالدين قالدين باشا ما ماينا شيخين كلمة قال كذي وجبت هو فتحته ووذا زائد بيده عمر كلا فروا فتح أبوابها بالله فروا قل يا روحين سعدوا ويجو ويقول أنتاي وسيخو الله كائن الذين كويتقوا ربهم رب قطع داعي إلى الجنة بالله كائن زمرين إذا جو حتى إذا جاءوها مر كي مادنا وفتح أبوابها الله فروا سعدوا ويقول ليس وتجوابتي وقال لهم خزنتها خزنة دي وحيد السلام عليكم نبت جليه دشينه واحد نبهه تقبضها يا وحمة من السلام عليكم نبت جليه دشينه يقول سلام عليكم بقول السلام الله السلام عليكم بقول السلام نيبت ود وناك سنتين ود وناك سنتين فتدخلها قلا خالدينك ود وناك سنتين عملك نيب وناك سنة عقيدة ذي نيو وناك هذا jannati baa chuqsan lugu doonaa santeey debtoo fadlullaahi khaali balla هذا hisbi midun ku beer marka labada hisbi midun ku beer wasiiqa walla ka hayn alladiina ku yurbahum rubi gud ka baqay ila jannati baa lo ka hayn zumaran iyagoo وقال الله محيك الله خزنة خزنة ذي ذي سلام عليك نبتغلي عدستين وحد بهم مشرق سود مرك جوكتني آخر أنت بود ونكسنتين له قال خالدين إذن كوكواري بركه هيركال قالوا واحدين الحمد لله إلهي بين هذه السجناتين الذي أله سدقنا نوره ميج وعده بلغات كثي وأرثنا أن الدحسي الارض نتباووا أنجو كدج إن من الجنة جنات حيث النشأة من الخسون دون أو جنات دو أن ممنوع نراهن فنعمل وحاول أجر العاملين كوي كو عمل دين تكو عمل أجر وجبونا المخصوص الجنة وين بركة المؤمنين في الجنة دين تلدلج هو الجنة خسوك يا للإسقمان بركة ساي الله شري تلو يأهور قلي yaali suudiin wa hadiith markaas aadaa loo tago nooh loo tago ibraahim loo tago ciiso iyo muusa loo tago nabi maxamed baa loo imaan nabi maxamed baa jannada furaha dheeyo oo waxa weeye hogaan u ahaa hoggaamin ifiid shafaacadi u isagu hogaan balantu alutuma yimhud qofkii iga baqan jannada galin boo balanti wufme way dul balanti dul taagay ardo dunada dhaltsi dhalka waxa loo yaqaan arabiga aadun waxba ku yibsanin oo dib dambana alaaga qaadayne onu jannada meeshaan rabni alhamdulillah ilahi الذي أله سدقنا نوره مئي وعده باللقط فيه وأورثنا الندى حليسي الأرض أرض الندى حسي وأرض الجنة نتبوّوا حالا نكدج إنما الجنة جنة حيث نشأ مالك الصوتون فنعم وحان نعم له أجل العاملين كوعمل فله أجل جود أجل جاسوامحي الجنة وترى الملائكة ملاك تغادرك وقت جاي حافين يغوكوريكسن من حول العرش عرش قدريسي ساوتوبن يسبحون وي وتسبيح سن الله بحمد ربي محمد ربيس يغوكو درايا وقضي هو لاكله حكم بينهم دخدود الخلق بال حق بلوك الحكم وقيل وحالده الحمد لله اله بما هذا يسكنه قبل مؤمنين dadka wanaagsan oo dhaba alhamdulillah malaa'iktu arshiga hareeraysay sida u tubanyihi tasbihu allahi bi wahu kanadhi tahmiduna allahi bi kamal kusifai saasi labadoodu makala marmaan isubbarbariya lay wa tara wa adarki وقال النذيج بحمد ربي مربي قد حمدك يا وقضى للتسبيح وقضية و الله كله حكومي و الله كله حكومي و الله كله حكومي و الله كله حكومي بينه برضو بالحقضات كي أوردن وقيل وحاله الحمد لله إلهي بامهاتن ربي العالمين عالمين تربي هذا صورة غافر صورة ترتيب القرآن الكريم كأيدها دين وسيدتهن يشان من الصور المكية صور لها مكاتب كمته حاميم حواميم تواتد بالصورات بحاميم لينا عبد الله بن مسعود عن كل شيء له ديباج والديباج القرآني حواميم آل حاميم بأوسط مال سنا حواميم ندبت بين آل حاميم ديباج كوه ليوح nikala sahabiina wuxuu yidhi quraanku wuxuu kamid yahay buudi nisaahmiyay markaasuu meel roogti aad u helo barwaaqo fu buu marka meesha hore ay fudmad ku helay waa quraankii kale meelahaana waxa weeye waa xawaameemti aalaxameemti marka macnuhu ay xambaarsan yihiin quraankoo dhanba wada حواميم من بالي برك آل حامي حامي ديه تفسير ملح نبي قال لا جميس يجن صحابه لا لكن لا بقي به ليه برك القرآن هان لا أقره أجل به محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن ثمن حسنا الله سيد ولا أقول ألف لام حرف لكن ألف حرف لام من حرف وميم من حرف تاوي كوفين حروفته وخاكل كوفين عربتاا lagu arayna waxa la leeyahay xurufta idinku aad taqaaniin haa iyo miim iyo laam iyo baab e وقابل التوبة توبداً أقبلين شديد العقاب عقابتي سد الرائد ديت دولة هذان تنماد يبرواعقذ أصحابكها لا إلى إلى حق الجحابة ذا مشر إلا هو استجمو إليه حجي صنا هذا المسير أهشاد من ملك ذوات صامرون بحكم ديسم بالقدامين تزيل في خالد عربي ذو حيد اسمك فاعل وأنكير ada nooxa laga sifeeyay Allahal Azeez ba laga sifeeyay galeeb nakiira macrifa laga wasifeeyay marka waxa yidhaahaan maadaama الله sifo Allah yahay qudima wa macrifa bay idaa marka inta masaa'ay ku xaliyeen Umar ibn Khadhab radiyallahu anhu ya nin fi anuu كاتبك سبب الوحل وحد غرطاء من عمح أمير المؤمنين إلهي بل كذا وكذا غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقابي يؤقري انت نوحل وندعي بل نكا ولا الكينة إن إلهي سوهدي يؤدعي نكيب اللوغي قرالك استوى وخمشك عبسة لنهو لبنة وحيدة استوى ومركامي لقابل التوب الشديد العقابي عليه غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقابي إلهي ورحمة ابو إلهي وين ييجي؟ نكال كي بخطاب هو حال كان أركت أو ألا ليه هاي؟ ويني خطاب تانو قلب جاجة خطاب تانو؟ الله واقف في الزمن واقابل توبي، الله من الله الله الله العزيز غالبك اها العليم اي وحوالبوقا غافر الذنب ذنب قذافي وقابل التوب توبتنا اقبليه شديد العقاب عقابته سداريت دي الضولي غني نمدي هودنت نمدو صاحبك لا اله إلا, إلا, الا حق لو عابد ما هو اسغ مويان الهيه بدون وبدل اشياء ماع ايله ونا كير ما كواح كاستوع عباده ألا ليه إلا ساري إلهه النعنى وح كاستواد هؤذى ذو كرائسه هؤذى ذا الله وح الله هينو راعدو إلهه يكون نعنى إليه حجيوه ذا المشير أهان شهدنا بمشى لتجدونه ما يجادلو ممرومان في آيات الله إله آله إلا الذين كيومي كفرو جالو بين فلا يغرور كي ينكهوك اللي ذيني نبي الله محمد تقلوبهم قد قدم كودا في البلاد وضن كاي سعدان اجنا عسناياه ايده معناه ده حيتلمامي الى قرآن كيس كتاب كيس اتكره ادم ماشيرو هم قالوا ضعه داد بيكله هرمانا يانه بعد البيكلة الدنيا وهذا دات كين او كله قريب كمده هذا وانقلب وانا كسر ولا جيامه لكن مركات دوار الله بس ديني. Nabi Muxammad ba siday wax kaloo isna ku sheegay inuu marka Qur'aanka Ilaahay wax ka doodo oo koor yima doon gaalay nimatiro marka Nabi Muxammad waxa lagu leeyahay nimanka gaalada ganacsigan iyo xoolahan ay haystaan in loo turay oo ay sida ku nabad galiyaan inuu ku kudin in ay sida ku nabad galiyaan ba nabgo marka qiimaha iyo xoolaha waxa la haystaa ku tusiin madax أول ده بتركو سوء سوء عنك كتوصين ما يسوى. ما يجادل كهما مورمان. في الله إلهي أئدِه سيء بربورين تودي كوارماتن كودا. إلا الذي نكوي ما يكفرُك علوي. فلا يقرُك ينكُوك هدين. أو همودين. إنه في عينيه قد قدون في البلاد. نفسه وحيله ذي. ما marka nabi ilay muhammad uu waxan durba wax aan la halaageen waa loo daajinayo dambigooda u badane waxbaha ku katominayno hamood inay nabad gashan yihiin marka asan nabiga waxan la soo hor ليا خذوه إنا القبطان والدليل وجاء له حي كمر من بالبعض لبعض البي كمر من بعض ليدحوه إنا كبر بريان به بعض الك الحق حق كبر بريان فأخذهم وانقبت بود فكيف كان هاتي القابيل القبطان سو ماشي اللي تبي مدلعين محمد عليه السلام سلامه الله ليه هاي وحندكم والغلق بع قوم النه نبي خسوله شرك لادير النبي وهر in tii nux iyo aadam u dhaxayse shirkii ma jirin dambi kale mooya marka qowmuna sida ay u beeniyeen waxaa la wixii isbahaysay ay gaalahay ka dabaysanay u beeniyeen qowmi aadi iyo qowmi salih iyo qowmi ludiyo kuliga sababay wadbay qowmi shaibiy kuliga taas ay u beeniyeen ummadu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 كذبت بدوي بيني سيقبلهم كمان هرتاد قوم النحب بيني يهول أحزابه إسبهيسيج قالا ضعها ومن بعدهم قوم النحكد بيني وهمد وحيققسم دي كل أمة أمضول بق بالحصولهم بيقسمين ومحيققسم اللي يأخذوه إني قبطان وقورعان وجادلوه كمرمن بالبادل بالبادل بكمورمن اللي يتحدوه إني كبر بريان به بادل خال الحق كبر بريان الله وحده فأخذتهم وان قبطان عقابا كل ده فكيف كان السدين قت عقابي عقابته؟ وكذلك سدا كواهر الله عقابي يحقت قوة جبت كلمة ربك ربجا حكم كيسو على الذين كفروا قالوا به محيلا أنهم لأنهم يقو أصحاب النار يجي سدا كواهر آنو عقابي أم بيكون عقابت قوة جبتها سبحانه وتعالى كذلك هذا الكهر كذلك كواهر الصور شيء سدا عقابي قوة أم بيكون قوة جبتها النار قال <سؤال> الله عزوجل هلاقيك ثري دم بلقيك ثري خو بحالك يا دنك اللجوء هلاقي إن عقابك اللجوء في ذم يا أباريو مسي أمدحهور لقاه هلاقي ثري أمدها عندم بئي أباريو عذر يه ثري يه الله عقابي يحقق أقوال كلمة ربك الربك كلمة عذاب قيس على الذين كفروا قالوا أنهم لأنهم يجو أصحاب النار وين نار الذين كو يحملون العرش عرش غمبار يومن ملائكه حوله عرش غريري يسبحون ويتسبيحون الله بحمد ربهم ربك الحمديس ايغو كو دري تسبيح ود ويؤمنون ويتمن به بالله بيتهم ويستغفرون ويؤمن فرالبي ربنا ربك يوم وسعت كل شيء خيرك كل رحمة way wada gaadhaa iyo wa ilman فاغفر ogaan للذين lialladeena ku tabuu toob keenay wa tabuu raaci sabiilka wadadaada raacay wa qihim ka ilaala cazaab jahannam jahannam aadab keda ku u arshiga xambaaray malaa'iktu aad bay inoogu nusaax badanyay hada walaalka oo muumin ah isoo ka maqan marka aad duceeyso malaa'iktu aamiin bay ku dhihin walaal ka inta isaga adigu yey degaysano inta inaga inoo dambii dhaaftalbe من malaa'ikada dambii dhaaftalob keenada siyaadu soo gasho masidka imow oo qur'aanka aqri oo daacaysoo oo habeenkii daacadtu ku salaadaha tuko bas malaa'iktu waligood way ku dacayn ilaahii dambii dha malaa'ikta ducadaayada yeyna ka qayb gali waay Allah bay rumayeen arshiga الله يا الرحمتا دو عيد والبا ويغا دا رحمتا دو وي بلاادنت علمي غا وا غا الذين يحملون العرش عرش رحمان بارا خلق حوله عرش غهري الله به تسبيحا متلبيسين بحمد ربي ربي يقول حمدي ويؤمنون به بالله بيرمن ويستغفرون ويغفران دلبي كُي كَؤْمَنُوا مُؤْمِنُوا وَحَيِّ ذِهِ رَبَّنَا رَبَّكَ يَوْ وَسِعْتَ وَعَدْ وَاسَعَ نُقْطَكُ كُلَّ شَيْءٍ شَيْءٌ لَكَ كُلُّ رحمة الرَّحْمَةِ مَاتُ وَاسِعُ نُقْطَكُ إِلَهُ الرَّحْمَةِ دَادُ عُدْ وَالْبُوَجَالِ وَعِلْمًا عِلْمُ وَادُغُ وَسَقْنُقْتُ عُدْ وَالْبُوَادُغْتَهَيَ إِفَغْفِرُ اُذَا لِلَّذِينَ دعا دي ملايك في والله سبحانه وتعالى